أفضل تحيّة وأحسنها وأولها وأبركها وأطيبها وأزكاه صلاة وسلاما دائما إلى يوم التناد باقيين بعد ذلك أبدا رزقا من الله ما له من نفاد أما بعد أيها المسلمون إن ربنا جل وعلا لما خلق الخلق وبرأ النسمات سماه نظر إلى عباده فاختار أطيبهم وأحسنهم فجعلهم من المرسلين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 وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ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 ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى يقوله عليه الصلاة والسلام حفظاً وإجلالاً وإكراماً لمكانة جميع الأنبياء أيها المسلمون أمر الله تعالى بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام وأمرنا بطاعته بل أمر بطاعة جميع الأنبياء وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقرن الله تعالى في كتابه الكريم بين طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من خمسة وعشرين موضعا أطيع الله ورسوله أطيع الله واطيع الرسول ومن يطيع الله والرسول قرن الله تعالى بين طاعته جل وعلا وإجلاله وتعظيمه وبين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ايها المسلمون ادبنا ربنا جل وعلا كيف نحفظ ادبنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ربانا ربنا على اجلاله عليه الصلاة والسلام وحفظ مكانته ومعرفة قدره لا تقدم بين يدي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 أثنى على عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوا وأثنى الله على لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وأثنى الله على جلسيه فقال علمه شديد القوة وأثنى الله على بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وأثنى الله على صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وأثنى الله على أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم نعم إن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين كان نبينا وسيدنا وقره اعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا في دعوته لا يلتفت الى من يتنقصه ولا يلتفت الى المستهزئين يعلم صلى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 قال كان والله أحبَّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمَّهاتنا ومن الماء البارد على الظَّمَأ ولما كان في معركة أُحد وقتل أكثر أصحابه بين يديه عليه الصلاة والسلام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 أي طيب ممسن أو يروق صباح وجناب أحمد للطغام متاح كتب الصيام عن المزاح فما لنا بعد السبأ بتفكه ومزاح إن إذا سيم الرسول أذية تلف لدينا أهبة وكفاح وإلى المنية مسلمين نفوسنا نلف وللجرد العتاق ضباح هذه جحافل خالد قد أقبلت فيها لجند الكافرين ذباح نفدي رسول الله تفدي الر تفدي الرسولا طرافنا وتلادنا وحريمنا دون الرسول مباح ودماؤنا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 وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هارون الرشيد صلى الله على سيدي ومولاي صلى الله على سيدي ومولاي معظِمًا قال فلما قلت التقى آدم بموسى في حديث طويل قال عمه عم الخليفة عم هارون قال عجبًا أين التقى على سبيل الاستخفاف قال فغضب هارون وهم به فأخرج من بين يديه وادخل الحبس قال وكاد أن يأمر به فيقتل قال أبو معاوية حتى دخلت عليه فأقسم أنه لم يقصد استهزاءا ولم يقصد تنقصا إنما قصد الاستفهام والسؤال فاقبلت إلى هارون وجعلت أقسم بين يديه أنه لم يقصد الاستهزاء ولم يقصد الاستخفاف كلا وإنما كان قصه الاستفهام والسؤال فقال هارون إذا يخرج ويؤدب خشيت أنه سمع ذلك من بعض أهل الأهواء من من غيره ممن يتنقصون النبي فأردت أن يدلني عليهم ليقتلهم وأستبيحهم إن شانئك هو الأبر وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن خطيب كان بمصر وكان فصيح متكلما مقتدرا فصلى معه يوما أحد أمراء مصر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 لما بعث نبيٌ صلى الله عليه وسلم هداية للناس جعل يبعث الرسل بكتب إلى جميع الملوك فبعث بكتاب إلى كسرة فمزقه ولم يحترم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ممزقه وممزق ملك فلم يلبث كسرة أن مزق الله ملك أما هرقل فإنه حفظ الكتاب وقدره ووضعه في مكان يحفظه فيه، فقال صلى الله عليه وسلم أماه رقل فحفظ الكتاب يعني أجل الكتاب لإجلاله لمرسله، فإنه حفظ الكتاب فلن يزال الناس يجدون منه قوة ما دام في العيش خير أيها المسلمون إن من التأمل في دين النصارى اليوم وجوه ونظر في كتابهم المحرف الإنجيل وجد أنه أصل لا تعظيم لله ولا للأنبياء أصلا في كتابهم.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 بعد انتشار الإسلام واقبال الناس إليه أصبح الناس من كل مكان يدخلون في دين الله أفواجا فحقدت جموع من الكافرين على الإسلام وأهله.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 ونعلق اسمه في مجالسنا ونطبع الكتب في سيرته هو الذي هدىنا الله به إلى الصراط المستقيم وعلمنا الدين القويم فلا نرضى أبدا أن ينبري فجار بكل استخفاف ويضعون ديننا ومشاعرنا وغيرتنا لا نرضى أبدا أن يوضع ذلك تحت أقدامهم لا نرضى أبدا أن يتغوط على كرامتنا ولا يبولون على شافنا لا نرضى أبدا أن يستخفوا بديننا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 ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحق جماجمنا أيطيب نوم أو يلذ لمسلم عيش وعرض الهاشمي مباح لعبت لعبت به بين الأنام أصابع فلهن فيه مسرح ومراح يا مسلمون كفاكم نوما فقد صاح النذير وصرح الإصباح أو ما كفاكم أنهم قد نسوا علنا مصاحف حشوهن فلاح واليوم صالوا صولة همجية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 وصاح نحن الفداء وكل ذلك عندنا المال والمهجات والأرواح ستحطم الطاغوت خيلك عاجلا وتهب للنصر المبيح المبين رياح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا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 يسلم الولد وأبوه يبقى على النصرانية أو مسلم متزوج النصرانية أنا أعلم يقينا أن كثيرا من النصارى سواء من نصارى العرب أو من غيرهم هم يحترمون الإسلام ويجللون نبينا صلى الله عليه وسلم وإن لم يتبعوا لكنهم يجللونه ويحترمونه ويحترمون شعائر المسلمين أنا أجزم أن أكثر عامة النصارى لا يرضون ما فعلت تلك الشرذمة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 القدح في صاحبه وصهره أبي بكر وفي صاحبه وصهره عمر وفي صاحبه وصهره عثمان القدح فيما تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنس القدح فيما كان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة هذا قدح عظيم ولا يقل عن فجور أولئك النصارى الذين استهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه